بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذل قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين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 قال رب إني دعوت قومي ليلا و فَلَمْ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جذارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا مِنْ سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا